بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاطفات عفا والناشرا في مشرا فالفارقات صبقا فالملقيا في بسرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ كُلِّجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ كُسِسَتْ وَإِذَا الْفَصْلُ أُصِتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَجْرَى كَمَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَّنْ أُهْلِكِ ثم نُسْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ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 وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقينا ثم أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ثلاث شعب لا ضليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشرب كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم سيعتذرون ويل يوم ذل المكذبين هذا يوم القصّل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيد ويل يوم ذل المكذبين إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي غِلَادٍ وَعْلُونَ وَثَوَاتِهَ مِمَّا نَشْتَهُونَ كُنُوا وَاشْرَبُوا هَلِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِمِينَ وَإِنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كنوا وتمسعوا قليلا إن لكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون